را عن تقربت وإذا أقبل إلي يمشي اقبلت اليه اهرول رواه مسلم واللفظ له والبخاري بنحوه وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضل بأرض فلا رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه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 عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لالله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع يده على ساعده ليموت فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته رواه البخاري ومسلم وأن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبادة في الهرج كهجرة إلي رواه مسلم والهرج هو الاختلاف والفتن وعنائشة رضي الله عنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير وكان يحجره بالليل فيصلي عليه ويبسطه بالنهار فيجلس عليه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 وفي رواية وكان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوا وفي رواية قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أدومه وإنقل وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإنقل رواه البخاري ومسلم وفي رواية للبخاري كان أحب الأعمال إلى الله الذي يدوم عليه صاحبه ولمسلمين كان أحب الأعمال إلى الله أدومها وإنقل وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمت وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامت من دخلها النساء رواه البخاري ومسلم عن عائذ بن عمر أن أبا سفيان أتى على سلمان وصغيب وبلال في نفر فقالوا ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها فقال أبو بكر رضي الله عنه أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لا ان كنت اغضبتم لقد اغضبتم ربك فاتاهم ابو بكر فقال يا اخواته اغضبتمكم قالوا لا يغفر الله لك يا اخي رواه مسلم وعن هرثه بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضاعف لو يقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواز متكبر والعتل الجاف الغليظ والجواز الضخم المختال في مشيته وقيل القصير البطين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 فقد الله بينهما انك الجنه رحمتي ارحم بك من اشاء وانك النار وعذابي اعذب بك من اشاء ولكليكما علي ملئها رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة رواه البخاري ومسلم وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟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 رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره رواه مسلم وعن أبي الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظروا كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء رواه مسلم وعن أبي عبد الرحمن الحبولي قال سمعت عبد الله بن عمر بن العاصي رضي الله تعالى عنه وسأله رجل فقال ألست من فقراء المهاجرين فقال له عبد الله ألك امرأة تأوي إليها قال نعم قال ألك مسكن تسكن قال نعم قال فأنت من الأغنياء قال فإن لي خادمة قال فأنت من الملوك رواه مسلم موقوفا وعن أبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد افلح من اسلم ورزق كفاف وقنعه الله بما اتاه رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل رزق آل محمد وفي رواية كفافة رواه البخاري ومسلم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاث أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي وإنما له من ماله ثلاث ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فأقنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس رواه مسلم وعن أبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر قال يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس على كنفتيه فمر بجد أسك ميت فتناوله بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به قال أتحبون أنه لكم قالوا والله لو كان حياً كان عيبا فيه لأنه أسك فكيف وهو ميت فقال والله لالدنيا أهون على الله من هذا عليكم رواه مسلم وعن المستورد أخي بني فهر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم وأشار يحيى ابن يحيى بالسبابة فلينظر بما يرجع رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعطى صخط تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش طوب لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذ له وإن شفع لم يشفع له رواه البخاري وعن عمر بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها فقدم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 سمعتم أن أبا عبيدة قذيم بشيء من البحرين قالوا أجل يا رسول الله فقال أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم رواه البخاري ومسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال